والله لو يمحو الزمان فضائلا ويبيد من طيب الخصال شمائلا وتغيرت قيم الأنام إلى الردا وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مش مئزا مائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا